كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوا صوبه بل ونقوهم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وتكر فإن الذكرى تنبون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 ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي عدوا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رقم من بَيْتُ النَّامُورِ وَالشَّطُّ النَّرْسُ وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تُمورُ السَّمَاءُ نُورًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا سَوِيًّا ديدين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم ما دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون